تغيير الرفقة لا يرسل هاتف اللي جديدة تعينك على طاعة الله اربعة الانشغال الدائم ان الفراغ والسباب والجده مفسدة للمرء اي مفسدة الفراغ افتاد اي افتاد القلب يعمل فان لم تشغله بالحق شو سنئ بالباطل ابدا احفظ القرآن احفظ السنة. تعلم الفقه، تعلم الحقيقة. اخرى سيرة المصطفى. صلى الله عليه وسلم انظر في سير السلف الاوائل. اذا يعمل في الدحوة. تحرك نصرة دين الله. ساعد الفقراء. ارحى المساكين. علم الاطفال. انسغ، لان هذا الانسغال يقطع تعلق قلبك بالدم. خامسا استشعار لزة العبادة. اللهم ازقنا برض عفوك ولزة عبادتك وحلاوة الايمان بك استشعر لزة العبادة ليه عشان لما تستشعر لزة العبادة تستعوض بها عن لزة المعصية للمعصية ولا شكة للغافل لزة ولميت القلب متعة ولكن اذا استشعر لزة العبادة فجد فتمتع واستشعر القرب من الله وحب الله ونطف الله وكرم الله وجود الله حين استشعر هذا فاض قلبه بالايمان وزاد. اذا استشعر تلك اللذة كلما خطر خاطر المعصية على قلبه هرع الى الصلاة. استشعر لذة القرآن. لذة القرآن. ونكسر اسم لذة العبادة لعله يأتي قريبا ان شاء الله. المقصود يا سباب لذة القرآن اتنوا القرآن وانت تعتقد انك انه كلام من? كلام الملك الملك يخاطبك. ملك الملوك رب الارباب القاهد المهيمن. حين تستسعر لذة العبادة تحتقر لذة المعصية تستقذرها لذة العبادة. ستة صدق الندم واستقباح الزمن صدق الندم واستقباح الزمن ان تصدق في الندم على ما فات فيعافيك الله مما هو آت. اصدق اصدق الله يصدق. اصدق الله يصدق. أصدق الله يصدق. فظق الندم واستكباح الذنب ان تعتقد قساره الذنب تبع تأمل احوال الصالحين قيل لبعض السلف هل يستشعر الحاصي لذة العبادة? قال لا والله ولا من هم حين تتأمل احوال الصالحين تامل الحال ذكرنا في درسي الامس ابو قول معاذ بن جبل لما مرض بالطاعون قال لغلامه انظر هل اصبحنا قال لا بعد فقال اعوذ بالله من ليله طباحها الى النار ده مين لما معاذ يقول انا خايف ادخل النار انت تقول تذكر احوال الصالحين. وعجبا لخوف عمر مع عمله وعدله ولامنك مع معصيتك وظلمك. تأمل احوال الصالحين من هذا الوجه. اخيرا قصر الامل ودوام ذكر الموت. ان الذي يذكر الموت بصفة دائمة يخشى ان يفجعه الموت فيلقى الله على معصيته فيلقيه الله في النار ولا يبالي. قال الحسن اخسى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. قال الحسن اخسى والله ان يلقيني في النار ولا يبالي. اول عائق من عوائق تعلق القلب بالذنب لكي تصل الى الله سبحانه وتعالى فاول عمل تعمله خلص قلبك من الذنب كما قال ابن الجوزي دبر لنفسك انك اذا استبك توبك في مسمار رجعت الى الخلف لتخلطه. وهذا مسمار الزمد قد علق في قلبك. افلا تنزعه? افلا تنزعه? قلبك ثابت في الزمد. ايه لعى المصمار? ايه لعى مصمار ما تخليش مسمار جوحة في قلبك يخدر عليه الشيطان ويروح. اقلع الزمد من قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. القلب من الزمن. خذ التاتعة. خذ التاتعة. بكثرة فعل الحسنات. ان الحسنات يذهب السيئات. والماء الطاهر. اذا ورد على الماء النجس يطهره. قال صلى الله عليه وسلم. واسبع السيئة الحسنة تمحوها. العائق الثاني من عوائق التوبة. استثقال التوبة واستصعاب الالتزام وهذا من فعل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بعض الناس اللي توب لا فعد من الواحد يتوب من ال أنا بقالي عشرين سنة بدخن ازاي يتوب منها دي ده أنا بقالي دلوقتي 15 سنة من ساعة ما بلغ وانا بعمل العادة المهببة دي العادة السيئة ازاي بطلها? ده انا من يوم عرفت عناية تشوف وانا انظر الى النساء الاجنبيات ازاي توف? ازاي بطل كده? والفشغ اللي انا عمله طول عمري ولاسب للنصورة خيالية عني. ما قدرت? ما قدرت شهيد بكل ده? استثقال التوبة واستصعاب الالتزام. لك الالتزام? انت عم حرمت كل حاجة. لما السجاي حرام والاغاني حرام والتمثيليات حرام والموسيقى حرام والخمر حرام والسم والهورين حرام تفضلي حلال بقى سبحان الله سبحان الله من هؤلاء القوم نحدد لكم الحلال ايه نحدد الحلال ايه لا يقف انما الحرام اشياء محدودة محدودة اما الاصر فان تعيش بالله ولله استثقال التوبة واستصعب الالتزام يقول لك لا صعب اه الواحد يسيق يبطل نوم ويقوم الفادحة لا لا مش ممكن ده انا لما بنام ما بقومش الى تاني يوم بعد العصر. نعم لخيبتك لانك قلبت الليل نهارا والنهارة ليلا والله يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال فمن يأتيكم بليل فمن اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فالليل سكون. انت عرفت السكون ضده. موسيقى وخفت رجع وعشت ليلك نهارا. يبقى مش هيكفيك النهار كله نور. لكن لو ضبطت نفسك انك تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا كما قالت السيدة عائسة عجبت لمن ينام عن صلاة الصبح كيف يرزق? كيف يرزق? ده بعد صلاة الصبح توزيع تقسيم الارزاق تنام ما تصللوش وهو يرزقك مش مكسوف مش مكسوف من نفسك تعصاك وهو ينهلك. طيب ازاي نتخلص من استثقال التوبة واستطعام الالتزام. في ثلاث نقاط سريعة. اولا دفع التسويف ثورا وبلا تردد والتوبة باديا الرأي. اتفكرت? ما تفكرت? سبحان الله. كلمة علي ولا ادري صحة نسبتها اليك. لما عرف الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا تستثير والديك? قال وهل استشار الله والدي حين خلقني? استشارهم في ايه? استشارهم ان انا عبد ربنا? واحد يقول له تعال صلي العصر يقول لك كبير ما رح اصلي ركعتين استخاره. استخدع عليه? استخدع على الخير? على فرض واجب عليك تعمله? فالتوبة. فرض واجب. تفكر تتوب ولا ماتتوبش? او ده عمل زي اللي يعملو ستيفتة انطبق شريعة ولا ما انطبقش. ان اتسبت الناس ربنا يحكم الدنيا ولا لا? عليه ايه? ان القوامل. فلذلك اول علاج لاستثقال التوبة واستثقال الالتزام دفع التسويت ما تقولش سوف اتوب ساتوب لا وانما ثورا قولي توبط الى الله وحذر النية. العامل الثاني من عوامل دفع استثقال التوبة واستثقال الالتزام الصدق مع الله. فيعوضك خيرا مما تركت. تقول له سببا? ايبا? وعدنا كل منين? ما فيسنا كل منين? سبحان من يطعم ولا يصعم. سبحان من قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق. سبحان من قال وفي السماء رزقكم وما تعبدون فو رب السماوات والأرض إنه الحق سبحان من قال وجعل فيها أرزاقها الأرض مخزونة سبحان من قال وما من دابة في الأرض إلا حن الله يرزقها تغاف أن يجير وانت عملت من اجله. لذلك يجب عليك الصدق مع الله. اصدق الله يصدق. طبت له? فادقا. يكفيك شر ما اهمك. يكفيك كل ما اهمك. ثالثا لدفع استثقال التوبة واستصعاب الالتزام التبرؤ من الحول والقوة. واستسعار الاعانة والمعية وحسن الظن بالله. اولها ثانية تبصى اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استمر من الحول والقوة هتيجي تقول له بطل سجاير يقول لك السجاير دي عايز عزيمة بقى وعايز صفر وعايز قوة ابدا ولا عايز حاجة من دي خالص عايز فقط ان تستعين بالله بس فاذا استعنت بالله اعانك القلوب بين اصلاعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يتاع فانه قادر تبيت وانت تحبها وتصبح وانت تكرهها ما يدريك فالتبرؤ من الحول والقوة التبرؤ من الحول والقوة ان تدع حولك وقوتك عزيمتك وهمك وان تستعين بالملك القادر القادر ان تستعين به لما هدد شعيب وقال الملأ الذين, وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من ارضنا او لتعودن في ملتين قال اولو كنا كريم قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يتاء الله ربنا واسح ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. هكذا تبرع من الحول والقوة بقوله على الله توكل انتهت القضية. فانشيتم. قال هنوح قبله اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اخذوا الي ولا تنظرون. اني توكلت على الله ربي. وربكم كما قلت في درس الامر ان نواصينا ونواصي اعدائنا في يد ملك واحد في يد رب واحد نواصينا ونواصيهم يصنع بنا وبهم كيف يشعر لذلك تبرأ من حولك وقوتك استشعر معية الله وهو معكم اينما كنتم بعلمه وإحاطته وحوله وقوته معك اذا سالك عبادي عني فاني قريب قرب هذا القرب يكون على نوعين السمع والبصر ايها الاحبة في الله التبرع من الحول والقوة واستشعار المعية والاعانة وحسن الظن بالله استشعار المعية انظر وقارن بين قول الله عز وجل ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتكوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الساهد أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى في مقابلها لما قال موسى عليه السلام لربه نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى قال بين الايتين في الاولى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى على سبيل التهديد والوعيد شايفك وفي الاخرى على سبيل تثبيت القلب واطمئنانه والركون إليه وطدق اللجنة فحال المعصية تتذكر ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي سينتقن إن لم ترجع وفي الثانية حيان كونك تتور تتذكر إنني معكما أسمع وأرى معية رحمة واعانة وتوفيق وتسديد وهداية. هذه ثلاثة اسباب دفع التسويف والتوبة فورا وبلا تردد. اثنين اصدق مع الله اصدق الله يصدق يعوضك خيرا مما تود. ثلاثة تبرق من الحول والقوة واستشعار الاعانة والمعية وحسن الظن بالله. السبب الثالث او العائق الثالث من عوائق التوبة الاعتذار. والتعلل والبحث عن المبررات وتزيين الشيطان. تقول له مثلا تقول لي امرأة انت متبرجة لي شارك لي. تقول لك والله يا ظروف. انا باستغل وبخرج وعندي في البيت ابو يا مش راضي وجوزي مش راضي ولا حصل واللي كان واللي جرى. البحث عن المبررات. قوله انت بجيح لحيتك ليه? قال لك والله طاعت الاب. وربنا فرض بر الوالدين ومسارفين. مبرر انا. اسمينا طاعت الاب بديه. ولو ابوك قال لك ناولني كن بيت ما رب ما ترضاك. انه الهوى. البحث عن المبررات. المنطق التبريري اكبر مرض يواجه شباب الصحر. تزيين الشيطان. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنى يطيل ثوبة انا ما بطيلوش كبش دو بأثر البنطلون بالله عليك لو طلق اسموضة ان البنطلون لحد الركبة بتاع الراجل الناس سلشوا لها ولا لا يستعروا منها الكسبه ابدا ولكن لما الرسول يقول ارفع ازارك بنطلونك سروالك جلبيتك عبايتك، قميصك اي شيء من الملبوسات ينزل تحت كعب الرجل اسبال في النار ما تحت الكعبين ففي النار ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن التزيين تزيين الشيطان. والعامل الدافع لهذا السبب طلب العلم طلب العلم واتهام النفس. العائق الرابع من عوائق التوبة الاغترار بشتر الله وتواني نعم الله. الاغترار بشتر الله. تلاقي ازنب مرة وربنا ستر. وازنب التانية وربنا ستر يوم يقول لك ماشي. ماشي. ماشي. ما يمسورة. انا عامل حسابي. يظن انه ستر في الاولى انه خطى صح لا. مش قضية التخطيط. وانما قضية ستل الحليم. علاجه. الخوف من العقوبة. وتذكر من هتك الله عنه سترة. والعلم بان الامهال استدرات. احفظي. الامهال استدرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رقمه 561 في صحيح الجامع. اذا رأيت الله. النبي يقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اذا رأيت الله تعالى. يعطي الحد الدنيا يعطي العد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان ما ذلك منه استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين لله المثل الاعلى لكن اديك مثال زي واحد تغال موظف في سركة. دخل غال مرة لقى فلوس في درج المكتب بتاع المدير ام خدها. فضل المدير يدمر. وسكف في فلنة. فيقوم يعمل ايه? يجي تاني مرة ويحط له الفلوس في نفس الدرج. ويتغافر. يشوفه كده هيعمل ايه? لحد ما يمدي يده في الدرج. مسكتك. يبقى انت الغتوين. ما كنت سايبك في الاولانية ما فصلتك عشانا دا مش عالك لا وانما وضع المال المرة استدراج استدراج هذا الاستدراج هو تجد الساب عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ورب لا تترك ويقول يا رب محتاج فلوس فلوس يا رب نجيني من الظالمين ينجيني من الظالمين قلتلك قبل كده إياك أن تظن أن إذابة الله لدعائك كرامة، فقد يعطي الله الحد ما يطلب وهو يكرهه ليكون فيه هلاك. أليس الله قد أجاب إبليس دعوته وهو أبغض خلقه إليه؟ لما إبليس قال ربي فانظرني إلى يوم ماتون قال. انك من المفضلين خد. تقول له يا رب فلوس خد. نجلي من الظالمين ناشي. وظيفة حلوة خد. زوجة طيبة ناشي. ما تكلفنيش حاجة الزوج دي. على طول. تفكر ده ربنا بيحبيني بقى? يعني هو مش شايف معصيك? ولا يحتبن الذين كفروا. انما نملي لهم خيرا لأنفسهم. انما نملي لهم ليزدادوا اسما. فلذلك اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله يعطي الدنيا من يحب. ومن لا يحب. بربنا ادنيس ياه. ادالوا الدنيا. ولا ما بيحبوا يعني? ادنهم كفرة كثيرة. ما تظنش عشان بيديك دنيا يعني بيحبك ابدا خاف منه على قدر قربه منك. مرجوه على قدر قربه منك ايضا. العائق الخامس من عوائق التوبة تعلق الزمن باحكام يخشى العاصي منها بعد التوبة. واحد عاصي مثلا زاني. هتذاقوا المرات زي المره اللي فاتت صابرين يعني طب صل اللهم صل على النبي محمد احنا لازم نخلص الموضوع ده النهارده ان الله عز وجل اللهم تعلم من الصابرين واللي مش هيصبر يصبر المقصود يا شباب العائق الخامس وهو الاخير لام الاخير ده لسه في اتنين تعلق الزنب باحكام يخسر عاصي منها بعد التوبة. قد يكون شد زاني. سمح كلام من زنى يزنى به ولو بجدار بيته. خلاص اتوب لي بلاش. يسمع قول الله الزاني لا ينكحه? الا سانية. ادم زنى اللي هتتجوزها هتزني او كانت زانية. يظن يظن يظن كلام ده مش صحيح طبعا كما قال ربنا ولا تزر وازره وزر أخر. المقصود يا شباب انه قد يتعلق بالذنب احكام يفكر انه لما يتوب هيردل ويكون عليه الحد. يقول انا خلاص خليني بقى مع السرقه قد يكون قد سرق مالا لنا يوم بعد التومة بيرضي المظالي يوم يرجع الفلوس للناس مش هيقدر يرجع يوم يتبسي. اذا الناس اذا خلقا يقول لك طب انا ازيتهم دول كلهم اعمل في يوم ايه? خليني ما مهي ما مهي مهي ما في هاج فايدة ضربوا على عين وما عرفش يحصلين. هكذا هدعائك من عوائق تلبيس ابنيك يريد ان يصنع من الزنب خندقا تحاصرك فيه فلا تخرج من الزنب ابدا يجي لك ابليس يقولك انت هتب انت انت ويتش طوبة انت ويتش انفعت يا ابن خليك خليك خليك, خليك. ده فرعون وهامان وقارون وبيب مخالف مع مرسي اللي انت عملت هكذا يؤيته وقد قال ربنا ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. تخنط من رحمة الله? ما تخنف. توب والتوبة تجب ما قبلها تجب ما قبلها. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العليم. يعني نبئهم. اني انا الغفور الرحيم انتابوا وأن عذابي هو العذاب الأليم إن لم يتوبوا قل يا عبادي الذين أثرفوا على أنفذهم لا تقنطوا من رحمة الله الآائف السادس الابتلاءات التي تقع على التائف بعد التوبة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعملنا الكذوبين لا بد من بتوطين نفسك على هذا انك يوم ما تتو مستوت فيعاديك اهلك هتلاقي نفسك بعد كده بعد ما كنت رجل قاعد بتحلق لحيتك وتحلق شنبك كمان وتلبس القميص المشجر وتحط ومنسوق وتمشي في الشارع تهففق بشعرك الحرير كان بيتهففوا عليك مندوب مبيعات يوم ما توب واحفيت لحيتك ولبست القميص ولفت الحمامة اعد تدور على شغل مثلائك. لازم كده؟ لازم الابتلاء? تصبر وتشطق? ام انك تكون ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه غير اطمأن ذه وان اصرتك فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة? ستجد العداء من زملائك في العمل. المدير ما انت كنت الاوانطاج الكبير. كنت الناردة في مصلحة حكومية. حسيت ان النفاق يعني هو اللي ماشي السخص بدل الرساوة دلوقتي. ان قلت له ربنا خليك لينا يا بيه. ده الحكومة ده الوظيفة الم... بتاع المصلحة دي كانت تغرب له لحضرتك. ده تعدتك صبر عن ناس صبر. ده الناس ما بتفهمس. ده انت تعدتك يعني جبل، ربنا خليك لينا يا بيه والله. ده انت يا بيه ويا بيه ويا. شوية اوانطة من دول ماشي يمشي الشخص. اما اذا دخل واحد سني قال له سلام عليكم. صباحنا يا صحيحوني. هكذا النفاق الاجتماعي بقى كده. موظف قاعد دخل المدير يا سلام يا سعد سلباسة. ده ولا الامر ايه النور ده? هل وكلمتين سعد ما تلتزم دخل عليك لا لأفئيدك الموظف. قال صباح الخير ما تقول سلام عليكم. طيب. يقول يكرف منك يكرف يعني ياخذ كرف يعني المقصود تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ستجد عداء مديرك العمل زملائك الاهل والاقارب الزوجة الاصحاب الجيران عداء من الكل قال ورقة فدرس الخميس فوائد عظيمة ما شاء الله لك وَإِلَّا بالله فَسَيِّرَهُ قالوا